ان الاسم الثاني من النواسخ ما هو ان وخات احسنت ماذا تعمل تنصب المبتدا وترفع الخبر والمبتدا يسمى اسمها والخبر يسمى خبرها فكم عدد هذه الحروف ستة نعم اذكرها ان وان ان ون عن نواصل قال رحمه الله وأما إن واخوتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص تقدم معنى الكلام على شيء مما يتعلق بالنوع الثاني من النواسخ وهو إن وخاتها وذكر رحمه الله تعالى عملها هنا وأنها تنصب الاسم وترفع الخبر أي أنها تدخل على المبتدى فتنصبه فيسمى اسما لها ويسمى اسما لها وترفع الخبر ويسمى خبرها وعدد هذه الحروف كما سمعت ستة إنا وهي أم الباب وأنه ولكن وكأن وليته لعله ثم ذكر العمثلة فقال إن زيد قائم عندك إن زيد قائم آدم الإعراب إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر هكذا يقال إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر وأما قولهم إن حرف توكيد نصب فهذا فيه قصور هذا فيه قصور لأنهم اقتصروا فيه على النصب فقط وهي تنصب وترفع كما سمعت تنصب الاسم وترفع الخبر فعلى هذا يقال فيها إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر وزيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصب الفتحة وقائم خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ومن ذلك ما تقدم معنى إن الله غفور رحيم إن أبانا في ضلال مبين وهكذا إن الهدى هدى الله عندك إن الهدى أنت هدى الله حرف توكيد ونصب أربع الخبر أحسنت من الذي يعرف الآن هذا الأخ أنت إن حرب توكيد ونصب إن الهدى هدى الله والهدى اسمها منصوب علامة نصبه هتحمه قدر منع ظهورها التعذر علامة تقدم إن الهدى هدى الله وهدى خبر إن مرفوع لم ترفع ضمه مقدرة أيضا منع من دهوله تعذر سنته وهدى مضاف ولفظ جلاله والله مضاف ليه إني أنا أخوك إني أنا أخوك النحرف توكيد ونصب والنهاء ضمير متصل في محل نصب اسم إنه وأخوك خبر إن مرفوع لام تربيع الواو لأنه من الأسماء الستة وأخو مضاف الكاف مضاف إليه وأما أنا فهو ضمير فصل لا محل لهم لعراب فليا اسمها إني أنا أخوك فهذا أنا ضمير فصل يأتي بين الاسم والخبر إن زيدا هو أخوك هو هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب سيأتي معكم لكن شاهدنا إني أخوك وأنا هذا يقال له ضمير فصل لا محل له من الاعراب هنا سيأتي الكلام عليه قال وليت عمرا شاقص أيضا من أمثلة أن لأنه ما ذكر لها مثالا اقتصر على إن وليته فلا بأس أن يمثل لها جميعا فمثال أن عندما علمت أن زيدا قائم علمت أن زيدا قادم نعم حسنت أن زيدا قادم أن حرف توكيد ونصب أو أن حرف توكيد ينصب الإسم ويرفع الخبر أن زيدا قادم وزيدا اسمها أو زيدا اسمها منصوب على متنصفين نتحى الظاهرة على آخرها وقادم خبر خبر أنه مرفوع على مترفع الضم والظاهرة على آخرها ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم نعم نريد بس أن الماء نبئهم نعم فعل أمر ولها مفعول به والفاعل ضمير مستدى تقديره أنت أن حرف توكيد ونصب نعم أحسنت أحسنت أن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر الماء نعم اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره قسمة خبرها مرهور علامة ترفع ضم الظاهر على آخره أحسنت طيب ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم خافون في عن بس أنكم أشركتم في عن الظارع مرهور وعلامة رفع يتبث النون ولو فاعل أن حرف توكيد ونصب نعم تنفع أن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر الكاف ضمير متصل مبني على الضم أنكم في محل نصب اسم أن طيب الضمير كلها مبنية والميم علامة الجمع أشركتم أشركة في علماء والتاء مبني على السكون شركتم صالب ضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم على مثل الجمع والجملة الفعلية أن تحتاج إلى اسم وإلى خبر والجملة الفعلية في محل رفع خبر أنه هذا واضح فالخبر قد يكون مفردا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وقد يكون جارا مجرورا علمت أن زيدا في الدار ضرفا علمت أن زيدا عندك وقد يكون جملة فعليا اسمية كما في هذه الآية ولا تخافون أنكم أشركتم الخبر جملة هنا فعليا وكذلك يكون جملة اسمية علمت أن زيدا أبوه مسافر علمت أن زيد أبوه مسافر أبوه مبتدا ومسافر خبر والجملة خبر أن واضح على ما تقدم معكم في باب المبتدا والخبر وأن الخبر يكون جملة وظرفا وجارا مجرورا والجملة يدخل تحت الاسمية والفعالية هذا تقدم ويحفظ طيب ولكن مثالها قوله تعالى ولكن أكثرهم للحق كارهون ولكن أكثرهم للحق كارهون نعم لكن حرف استدراك هكذا يقال يحفظ هذه العشاء لكن حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر أكثر اسم لكن منصوب بها وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وأكثر مضاف والها مضاف إليه والميم علامة الجمع أكثرهم للحق كارهون كارهون للحق جارون تعلق بكارهون كارهون للحق الأصل ولكن أكثرهم كارهون للحق ثم قدم الجار والمجرور كارهون خبر لكنه حسنته مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم جمع كاره أحسنته والشاهد لكن هنا رفعت نصبت الاسم ورفعت الخبر ولكنهم قوم يفرقون عند نعم لكن حرف سدرات طيب لكنهم قوم يفرقون والهضم المتصل ابني فعلى الضم في محل نصب اسم لكنه نعم الميم علامة الجمع قوم خبرها ويفرقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعية وثنون والجملة الصفة لقوم قوم يخافون حسنت. والجملة الصفة لقوم موصفون بهذا ولكنهم قوم يفرقون طيب وكأن مثالها قوله تعالى كأنها كوكب دري أعند من كأنها كوكب دري كأن حرف تشبيه هكذا يسمع ويحفظ حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر فهو شبه هذا بالكوكب الدري والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم كأنه أحسن وكوكب خبرها مرفوع لم لمترفعي ضم الظاهره على آخره ودري صبه كوكب دري موصب بهذا وأنت كأنه هو عندما كأنه هو كأنه حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر وله ضمير متصل مبني على الضم في محل نعم نصب اسم كأنه وهو ضمير منفصل مبني على الفتح هو كأنه هو في محل رفع خبر كأنه أحسن طيب وليت كذلك أيضا كأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر مثال ذلك يا ليتني كنت معهم عندما من؟ أو يا ليت قومي يعلمون وأحد الآيتين تفضل يا أخي صماني تفضل يا ليتني كنت معهم نعم قال لي أحرف تنبيه إذا دخلت على الحرف فهي حرف تنبيه ليست حرف نداء لأن ما في منادة هنا سيتمعكم الخلاف فيها لكن هنا نقول حرف تنبيه لأنها دخلت على حرف والحرف لا ينادى تقول يا حرف تنبيه يا ليت وليتا حرف تمني حرف تمني ينصب الاسم ويرفع الخبر أحسن يا ليتني كنت معهم النون سيئت الكلام عليها نون النقاية هذه حرف يا ليتني نون النقاية حرف لا محل لها من العراب ولياء وهو الشاهد ضمير متصل في محل نصب اسم ليتة أحسن وقومي يعلمون يا ليتني كنت معهم كان مع اسمها تقدمت مع كان في علماض ناقص والتا ضمير متصل في محل رفع اسم كان ومعهم ومعه هذا خبرها في محل رفع خبر كان ضرف طيب والجملة الفعلية خبر حسنده خبر ليته ونظيره ما سمعت يا ليتني كنت معهم أو يا ليت قومي يعلمون نعم مبنية ليت حرف مبني كل الحروف مبنية، كلها مبنية ما فيها معرب. طيب، ولا وهي يقال فيها حرف ترجي ونصب وربما استعملت في التوقع أيضاً، يقال فيها حرف توقع أو حرف إشفاق على مسأتي. فإذا عربتها تقول فيها ما سمعت حرف ترج ونصب. لعلي أبلغ الأسباب عند من لا. أنت لعل أو لعل زيدا قادم لعل زيدا قادم حتى يتطحن نصب الاسم لعل زيدا قادم حرف ترجي احسنته ونص وحرف ترجي ينصب الاسم ويرفع الخبر لعل زيدا وزيدا اسمها منصوب بها وعلامة اسمه الظاهرة على اخره احسنت قادم خبر لعل مرفوع بها وعلامة رفع الظم الظاهرة على اخره احسنت ومن ذلك ما سمعته نعني ابلغ الاسباب وكذلك نعلكم تتقون نعله يزكى كل هذا من هذا الباب الخبر اما ان يكون مفردا او يكون جملة على ما تقدم أو شبه جملة طيب انتهينا من الأمثلة بقي شيء خلنا من مثله كلها ضربنا لها الأمثلة نعم نعم نعم كأن الله مثال يريد كذا وكذا مثلا لا هذا ينقل تكون الظن هو معنى لها استعمالات أخرى لكن هذا هو الأصل الأصيل البادي يؤصل هذه الأصول المذكورة في المعاني فإن كما سيتي الآن نذكر إن شاء الله قال رحمه الله ومعنى إن وأن التوكيد وكأن التشبيه ولكن للسدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الحروف وذكر لها بعض الأمثلة شرع رحمه الله في بيان معانيها أو ذكر معاني هذه الحروف ما معنى هذه الحروف فقال إن وأن للتوكيد واللام هنا زائدة في قول من التوكيد وإلى الأصل ومعنى إن وأن التوكيد معنى إن وأن التوكيد فزاد اللام هذه اللام زائدة دخلت على الخبر فاللام الموجود وكذلك كأن للتشبيه الأصل كأن التشبيه ومعنى كأن التشبيه ولكن الاستدراك أي معنى كأن الاستدراك فاللام الموجودة هذه زائدة فيكون أصر الكلام ومعنى إن وأن التوكيد وكأن التشبيه ولكن الاستدراك وليت التمني إلى آخره فاللام زائدة فهذه معاني هذه الحروف الستة المتقدمة فإن وأن يفيداني التوكيد ومعنى التوكيد هنا أي التقية تقوية نسبة الخبر للاسم هذا معنى التوكيد تقوية نسبة الخبر للاسم تقول مثلا قبل التقوية وقبل التوكيد زيد قائم تلقي هذا الخبر تخبر عن زيد بأنه قائم فإذا أردت التوكيد أي تقوية هذه النسبة نسبة الخبر للمبتدا ويكون بعد دخول الناسق الاسم إن قلت إن زيدا قائم إنا زيدا قائم فماذا تفيد إن هنا التوكيد ما معنى التوكيد أي تقوى تقوى نسبة الخبر للاسم فتقول زيد قائم فإذا أردت توكيد هذا الأمر وأنه حصل منه حصل منه هذا القيام محقق ومؤكد أنه صدر من القيام فتقول إن زيدا قائم واضح طيب هذا هو معنى إن وأن يفيدان التوكيد أي تقوية نسبة الخبر للاسم، ولكن أن لا بد أن تسبق بكلام قبلها، بخلاف إن إن تأتي بالابتداء إن زيدا قائم، أما أن المفتوحة هي نفس المعنى تفيده، لكن لا بد من كلام قبلها. علمت أن زيدا قائم، علمت أن زيدا قائم. لا تأتي بها بالابتداء أن زيدا أن زيدا قائم. وإنما هذا الموضع لإن إن زيدا قائم وأما أن لابد أن تسبق بكلام قبلها فتقول مثلا علمت أن زيدا قائم واضح وإلا نفس المعنى تفيده إن وأن المعنى واحد وهو التوكيد والتوكيد معناه التقوية تقوية نسبة الخبر للاسم لأن الشخص الملقى عليه قد يكون شاكا في الخبر قد يكون شاكا في الخبر فتدبع هذا الشك بقولك إن زيدا قائم فتؤكده وتحقق النسبة عنده أن هذا حصل ما في تردد ما في شك وقد يكون من غير شك يعني الشخص المخبر بهذا الخبر ما هو شاك لكن لا بأس أنك تقوي فتقول إن زيدا قائم ما فيه مانع فالمقصد هو فهم معنى التوكيد ما معنى التوكيد تقوية نسبة الخبر للاسم فإن الخبر قد جن قاب من غير توكيد زيد قائم فإذا أردت التوكيد قلت إن زيدا قائم أي أردت التقوية قال وكأن التشبيه أي تشبيه الاسم بالخبر تشبيه الاسم بالخبر كأن زيدا أسد كأن زيدا أسد ماذا صنعت بهذا الآن شبهت الاسم بالخبر، فشبهت زيدا بالأسد في الشجاعة، فقلت كأن زيدا أسد، كأنها كوكب دري، وهكذا ما تقدم، فكأن هذا هو معناها في اللغة، أنها تفيد التشبيه أي تشبيه الاسم بالخبر، كما سمعت في هذا المثال كأن زيدا أسد، والإعراب تقدم، كأن حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع. الخبر وزيدا اسمها منصوب وأسد خبرها قال ولكن للإستدراك هذا معناها في اللغة أنها تفيد الإستدراك وهذا المعنى من معانيها في لغة العرب أنها تفيد الإستدراك ومعنى الإستدراك هو تعقيب الكلام أي تأتي أولا بكلام متقدم ثم تعقبه بكلام معنى الاستدراك في но هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام برفع ما يتوهمنا فيه اكتبوا هذا هذا معنى الاستدراك في но lớكن الاستدراك معنى تعقيب الكلام تأتي بكلام مثلا فتقول زيد عالم تكلمت بهذا فقلت زيد عالم فقد يضمضان أنه رجل صالح فأردت أن تعقب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته فتقول لكنه فاسق زيد عالم لكنه فاسق فهذا السدراك الآن ليس كل ذلك ما هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته مثلا تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته فتقول مثلا زيد يقوم الليل هذا إيش يتوهم الشخص لما تقول له زيد يقوم الليل أنا رجل خير هذا هذا رجل صالح ثم تعقب هذا فترفع هذا الوهم الذي عنده فتقول لكنه فاسق زيد يقوم الليل لكنه فاسق ماذا صنعت الآن استدركت أو لم تستدرك استدركت مما تقدم والاستدرك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته فالشخص لما ألقيت عليه الكلام الأول زيد يقوم الليل يتوهم أنه رجل صالح هذه عادة من يقوم الليل وهم آل الصلاح كما وصفهم الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم أنهم آل الصلاح لكن هذا تريد أن ترفع حتى لا يظن الشخص هذا الظن في هذا الرجل فقلت له لكنه فاسد فعقبت الكلام برفع ما يتوهم ثبوته زيد عالم يظن أنه إيش صالح أيضا، فتقول لكنه فاجر، لكنه فاجر، فعقبت الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. هذا معنى معنى الاستدرات. أو يكون الاستدرات بتعقيب الكلام برفع ما يتوهم نفيه. أو يكون الاستدراك بتعقيب الكلام برفع ما يتوهم نفيه. فتقول زيد جاهل. زيد جاهل فيتوهم الرجل هذا انه رجل فاسق رجل ضايع فتقول له لكنه صالح زيد جاهل لكنه صالح ماذا صنعت ابن السدرات لان عقبت الكلام برفع ما يتوهم نفيه برفع ما يتوهم نفيه فلما قلت زيد جاهل يتوهم هذا الشخص نفي الصلاح عنه نفي الصلاح عنه انه رجل ما صالح فتقول لكنه صالح فعقبت الكلام برفع ما يتوهم نفيه وفي الأول عقبت الكلام برفع ما يتوهم إيش؟ ثبوته زيد عالم يتوهم أنه ثابت لو الصلاح فتعقب الكلام برفع هذا الأمر وفي الثاني تعقب الكلام برفع ما يتوهم نفيه زيد جاهل فيتوهم أنه غير إيش؟ غير صالح لأن عادة جهال يفعلُّوا الأشياء وليبانُون فتقول لكنه إيش؟ صالح هذا واضح هذا هو معنى الاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو برفع ما يتوهم نفيه مثال الأول زيد عالم لكنه فاسق ومثال الثاني زيد زيد جاهل لكنه صالح طيب هذا هو معنى الاستدارات وأما العمل فتقدم معكم تنصب الإسم وترفع الخبر كيف؟ فعصوتك لا لكنه هي الاستراحة لكنه هي الاستراحة لكن ممكن تأتي بالكلام ما في مانع من غير لكن تستدرك ما تقدم الكلام ما في مانع آه نعم نعم ممكن ممكن نعم زيد مثلا شجاع لكن عمرا جبان زيد شجاع لكن عمرا جبان فالشخص يظن أن أصحابه مثل في الشجاعة فيتوهم أن الشجاعة ثابتة لمن يماشيه من زملائه فتقول لكن عمرا جبان أي هذا الذي يلازمه يماشيمه مثله ليس مثله فهذا تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته فلما تقول زيد الشجاع ربما يتوهم الشخص أن الشجاع أيضا ملاصقة أو ملازمة أيضا لمن كان يماشيه فترفع هذا يظن عمرا مثله في الشجاعة فترفع هذا لكن أمثل المتقدم أوضح لأنه متعلق بنفس المتقدم بذات المتقدم لا بما ينفصل عنه من زملاء وغيره وإلا يمثلون بهذا لكن الأمثل التي ضربناها أدق في التمثيل وأوضح قال وليت للتمني هذا هو معنى ليت في اللغة أنها تفيد التمني يا ليت قومي يعلمون هذا تمن ولا شك يتمنى أن قومه يعلمون ما حصل له من الخير حتى يفعلوا مثل ما فعل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما هذا لا شك أنه تمن فهذا هو معنى ليت في النغاء التمني والتمني إما إن من يكون في طلب مستحيل يطلب أمرا مستحيل المقوع فيقول مثلا يا ليت الشباب يعود يا ليت الشباب يعود هذا تمني مستحيل تمني مستحيل أو تمني ممكن لغوع هذا أمر مستحيل الشباب عندما ذهب ما يعود أبدا فالتمني إما يكون في طلب أمر مستحيل يا ليتني مثلا إيش اصنع كذا وكذا يا ليتني أحمل هذا الجدار استطيع أنا لا استطيع هذا طلب أمر إيش؟ مستحيل هذا طلب أمر مستحيل وكما تقدم معكم يا ليت قومي يعلمون أو الأخير هذا يا ليتني كنت معهم بعد أن يموت بعد أن يموت فيفوز فوزا عظيمة خلاص فات فهذا طلب مستحيل لا رجع بعد الموت فهذا طلب أمر مستحيل وقد يكون التمني في طلب أمر غير مستحيل لكن فيه عسر فيه عسر كان يقول الرجل الفقير الشاب الفقير الذي ما عنده مال يا ليتني مال فأتزوج يا ليتني مالا فأتزوج هذا طلب ايش الآن؟ مستحيل او في عسر في عسر مو مستحيل ممكن ان يتيسر المال ممكن ان يتيسر المال لكن الان ما عنده فاقد المال رجل يعني عنده فقر وما عنده مال في يده فيقول مثل هذا الكلام يا ليتني مالا فأتزوج فهذا طلب شيء فيه ايش عسر وليس مستحيل لأن المال ممكن أن يجد بعد ذلك فإذا التمني إما أن يكون في طلب مستحيل أو يكون في طلب ما فيه عسر هذا واضح مثال الأول يا ليت الشباب يعود ومثال الثاني يقول الفقير يا ليت الإيمالا فأحج أو يا ليت الإيمالا فأتزوج فممكن يوم فقير وبعد يكون عنده شيء من المال يتيسر له ويحج به طيب ونعلنا للترجي والتوقع، هذان معنيان من معاني لعله تفيد الترجي وتفيد التوقع والترجي يكون في طلب الأمر المحبوب يكون الترجي في طلب الأمر المحبوب لعل الله يشفيني، لعل الله يرحموني هذا طلب محبوب أليس محبوب؟ طلب محبوب لعل زيدا قادم إذا كان قدوم زيد أمر محبوب لك أمرا محبوبا لك فهذا طلب محبوب فلعل تكونوا في طلب المحبوب إذا كانت للترجي فقول لعل للترجي الترجي هو طلب الأمر المحبوب الممكن أي ممكن الوقوع طلب الأمر المحبوب الممكن الوقوع تقول لعل الله يرحمني هذا أمر محبوب وممكن لا يشل有ve لعله زيد القادم أمر محبوب لك وممكن أنه لا يشل يقع ليس كذلك فلا تكون لعل في الأمر مستحيل لعل لا تكون في الأمر المستحيل بخلاف ليته ليت تكون في الأمر المستحيل المتمني يطلب أمر المستحيل لعل الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيبو فالمتمني يطلب أمر المستحيل أما الترجي فمن الفروق بينه وبين التمني أنه لا يكون في الأمر المستحيل وإنما يكون في الأمر إيش المحبوب ممكن الوقوع أمر محبوب ممكن الوقوع كما سمعت لعل الله يرحمني هذا أمر محبوب الرحمة طلب رحمة الله سبحانه وتعالى وهي أيضا ممكنة الوقوع هذا بالنسبة للترجي والتوقع وبعضهم يعبر عنه بالإشفاق وهو التوقع يختلف عن الترجي وبعضهم يعبر يضع مكان التوقع يضع مكانه الإشفاق وهو الخوف أو الإشفاق من وقوع الأمر المكروه هذا معنى التوقع التوقع هو الخوف من وقوع الأمر المكروه مثلا تقول لعل زيدا هالك لعل زيدا هالك هذا هنا ترجي أو توقع هذا الآن تقول حرف ترجي أو تقول حرف توقع توقع لماذا لأن التوقع يكون في الأمر المكروه في الأمر المكروه وبعضهم يعبر مكان التوقع يقول الإشفاء لعله للترجي والإشفاء والإشفاء كما سمعت يكون في الأمر المكروه أي في الخوف من الأمر أو من وقوع الأمر المكروه هذا معنى الإشفاء أي الخوف من وقوع الأمر المكروه سواء عبرت بالتوقع أو عبرت بالإشفاء الأمر سهل في ذلك والمعنى واحد فما هو الفرق بين الترجي والتوقع؟ ما هو الفرق بين الترجي والتوقع؟ الترجي في الأمر المحبوب الممكن الوقوع لعل الله يرحمني والتوقع يكون في الأمر المكروه أحسنته الذي يخاف منه الشخص يخاف من وقوعه أحسنت انتهينا من معاني هذه الحروف يحفظ إن شاء الله هذه المعاني تحفظ kita akan berkata dari alam lain. Kita akan berkata dari alam lain. Alam lain, subhanahu Allah,